يَتْنُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُنَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِذْ إن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِياءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا فَتَمَنَّو الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ دِكْرِ اللَّهِ